اللهم لا تحرمنا اجره اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده ولا تضلنا بعده اللهم يسر من كتابه وهون حسابه ولي نرا وألهمه حسن الجواب وطيب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه